دولاروا المنتجات قالوا احكم وشو بلا لي انسى وصلنا في كتير من المكان فيه اللي من سن عايش تط وفيدك انت الاختيار والدنيا اكبر انت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 رمضان جمعنا وإن شاء الله كل سنة رمضان يجمعنا وزي ما بنجتمع في الدنيا على طاعة ربنا إن شاء الله ربنا يجمعنا مع حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بحبكم في الله وإسأل الله عز وجل إن ربنا يجمعنا كل سنة على الخير كل سنة وإنتوا طيبين كل سنة وإنتوا أقرب إلى الله كل سنة وإنتوا بتحب ربنا وربنا بيحبكم كل سنة وإنتوا نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم حي عازين نقدم لكم السنة دي برنامج جديد خالص في طرحه بعنوان قاطع هذه المنتجات أكيد في منتجات في حياتنا احنا ما بنرضاش نتعامل فيها لأنها أكيد منتجات سيئة أو منتجات بتسبب لنا مشاكل أو أضرار لكن في منتجات معينة يا جماعة بتسبب لنا مشاكل في دنيتنا وآخرتنا بتسبب لنا مشاكل في ديننا عشان كده احنا جايين نقول لازم نقطع كل المنتجات اللي أنتوا شايفينها على الرفوف ديت المنتجات كثيرة جدا محتاجين نقطعها عشان نرجع مرة تانية خير أمة أخرجت للناس أخوي وحبيبي مع بداية رمضان عايزين نكتب شهادة ميلادنا عايزين نبدأ صفحة جديدة مع ربنا سبحانه وتعالى إنت ناو التوب إمتى لحد الآن مش ناو التوب ده المولى عز وجل يجعل مناديا ينادي عليك يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ربنا سبحانه وتعالى حبيبنا سبحانه وتعالى يقول والله يريد أي توب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما أسم الكون كله صنفين تائب وظالم ومن لم يتف أولئك هم الظالمون قال جل وعلا ففروا إلى الله لحد إمتى لحد إمتى هنبعد عن ربنا لحد إمتى مش عايزين نتوب ونرجع إلى الله سبحانه وتعالى يا من أصرفت على نفسك بالذنوب والمعاصي بالله عليك أبوس إيديك إرجع لربنا قل له أنا جاي لك يا رب خلاص هكسر كل قيود المعاصي هبعد عن الدنيا وجاي لك يا ربي يا حبيبي والله يريد وأي يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما تضمن تعيش لحد بكرة عشان كده بقول لك الحق وتوب النهاردة وانت عارف أخويا وحبيبي إن موت الفجأة من علامات الساعة الصغرى عشان كده ربنا بيقول ففروا إلى الله والفرار نوعين يا جماعة فرار إلى الله وفرار من الله. فالذي يفر إلى الله أو فرار الصعداء وفرار الأشقياء فرار الصعداء الذين يفرون إلى الله وفرار الأشقياء الذين يفرون من الله أخوي وحبيبي والله الذي لا إله غيره لو طبت فأنت حبيب الرحمن إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين سبحانه وتعالى يعني أنا عايز أقول لك يا زهر خالص كفاية لو مش هتجني من وراء التوبة ولا ثمرة إلا إن ربنا سبحانه وتعالى حبيبك جل وعلا بيفرح بتوبتك لكان واجبا عليك أن تتوب حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول والله لله أفرح بتوبة عبديه حين يتوب من أحدكم كان بأرض فلا كان في الصحراء ومعه دبت عليها طعام وشراب وكل حاجة فانفلتت الدبة فيأس الرجل منها فاتجعة تحت ظل شجرة ينتظر الموت وبينما هو على تلك الحالة البئية وإذا به فجأة يجد الدب واقفة عند ذراعه فمن شدة الفرح أمسك بخطام الدب وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ الرجل من شدة الفرح ربنا بفرح بتبتك وأصلا غني عنك لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية لو أن لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى جعل توبة العبد محفوفة بتوبتين الله يتوب عليك ثم إذا تبت يتقبل توبتك ثم تاب عليهم ليتوبوا فالله عز وجل هو الرحيم الغفور التواب الودود سبحانه وتعالى ده من فرحة ربنا بتوبة عبد خلى الأرض كلها, كلها تتحرك بأشجارها وأنهارها وسهولها ومن عليها من أجل تائب واحد الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسه حب إن يتوب والعالم افتى انه يسيب الأرض دي يسيب الشهوات يسيب الملهيات يسيب المعاصي يسيب أرض السوق ويروح لارض التوبة راح الراجل في نص الطريق كان ملك الموت في انتظاره قبض روحه تيجي ملائكه الرحمة وملائكه العذاب وبعدين ملائكه الرحمة تقول انه جاء تائب وملائكه العذاب تقول انه لم يفعل خيرا قط وربنا سبحانه وتعالى اكرام لهذا العبد يرسل ملك في صوره باش يقول انا احكم بينكم ما بين الارضين قاسوا ما بين الارضين فوجدوه اقرب الى ارض التوبة بشبر واحد فقبضته ملائكة الرحمة عشان كده المنتج اللي عايزين نقطعه النهاردة اول منتج هو تسويف التوبة انا جايبه معايا المنتج النهاردة وبقول لكم اوى حد يسوي في التوبة عايزين نلحق نتوب يا جامعة لله دي ربنا سبحانه وتعالى بيقول من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربتوا منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولا بعض الناس حبيبي وإخواني وأهل وناسي بيعتقدوا أن التوبة دية ما تكونش لحد غير المذنبين ده ربنا بيقول سبحانه وتعالى واتوبوا إلى الله جميعا أيها المذنبون ولا أيها المؤمنون أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وحبيبك ما تصلى عليه أيوة صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ده أنا عايزك في رمضان تكتر من الصلاة والصيام والذكر والقرآن وصل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني والذي نفسي بيدي إني لأتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من سبعين مرة ويقول في رواة أخرى يا أيها الناس توبوا إلى الله عز وجل واستغفروه فإني أتوب إلى الله عز وجل في اليوم مئة مرة وده سيد ولد آدم يقوم ويصلي صلى الله عليه وسلم حتى تتورم قدماه ومن عائشة تقول له يا رسول الله أنت تفعل بنفسك هكذا يقول أجل يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا ربنا غفر لما تقدم وما تأخر وهو النبي عمل إيه يا جماعة صلى الله عليه وسلم يقول أف لأكون عبدا شكورا بأبيه وأمي ونفس وروحي أخوي وحبيبي.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 ما هي اخوي وحبيبي تصدقني لو لك ان ممكن بسبب عدم توبتك بسبب تسويف التوبة بسبب المنتج ده او شكله جميل ودايما المنتجات السيئة شكلها جميل بيزينها الشيطان بيخلي شكلها حلو لكن العقيبة بتاعتها سيئة جدا تعرف ان بسبب التوبة بتاعتك او سبب تسويف التوبة قد يتأخر الخير عن الأمة وقد يحجب الخير عن الامة احكيه لك قصة صغيرة كده نختم بها الجزء الأول من الحلقة إن كان في عهد بني إسرائيل حصل قحط وجدب فراحوا النبي الله موسى عليه السلام قالوا يا نبي الله ألا تدعو الله عز وجل أن يسقينا الغيث قال هيا نخرج إلى الصحراء فخرجوا إلى الصحراء فنادى موسى رب اللهم اسقينا الغيث وانشر علينا فضلك وإحسانك فأوحى الله إليه يا موسى فيكم رجل رجل واحد وهم سبعين ألف فيكم رجل يبارزني بالذنوب والمعاصي منذ أربعين سنة فمره أن يخرج من بين منعتهم القطر من السماء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 أحد قد خرج فعلم أنه هو المقصود فوضع رأسه في ثوبه وقال يا رب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 فقال موسى عليه السلام يا رب أرني هذا العبد الطائع التائب قال جل وعلا يا موسى لم أكن لأفضحه وهو يعصاني أفأفضحه بعد أن تاب إلي يا من يرى ما في الضمير ويسمع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 الفضل أجزل والمواهب أوسع ثم الصلاة على النبي وآله من جاء بالقرآن نورا يستع أسيبك حبيب وأخوي في الله أهلي وناس وحبيبي أسفكم لفاصل قصير وانتو بتصلي على النبي وبتستغفروا ربكم وأرجع لكم مرة تانية جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم زي ما قلت لكم في أول حلقة كل سنة أنتم طيبين كل سنة أنتم أقرب إلى الله كل سنة أنتم بتحب ربنا وربنا بيحبكم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين أخوي وحبيبي بالله عليك أبوس إيدك إوعة تسوف عايزك تتوبي لللادي وعايزك تتوبي لللادي بالله عليكم لللادي ما تعديش ده أول يوم في رمضان ده شهر التوبة وشهر الرحمة وشهر المغفرة إوعي اليوم ده عدي من غير من توب ونرجع على رب ونقول له يا رب خلاص كسرنا قيود الدنيا وكسرنا كل قيود المعاصي ورجعنا لك يا حبيبنا سبحانه وتعالى انت لو سوفت التوبة هتعمل معك مشكلة انت عارف التسويف في التوبه عامل ازاي زي, زي واحد كان رايح يقطع شجرة الشجرة دي كانت سامه وضره فقال طب انا يعني هتاخر شوية عشان بس ايه يعني يعني انا مش فاضي دلوقتي فاروح اقطعها بكره ولا بعده فكل لما يتأخر الشجرة الشجره الجذع بتاعها بيرسخ في الارض ويقوى وهو جسمه بيضعف لانه بيكبر في السن وكل لما يتاخر كل أما الشجرة تقوى هو يضعف لحد ما وصل لمرحلة راح عشان يقطع الشجرة ما قدرش يقطعها اوعد سيب الزنوب تتوغل في قلبك لحد ما ترسخ في قلبك وانت تضعف وما تقدرش تسيب الزنوب ارجع لربك سبحانه وتعالى حبيبك سبحانه وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون أخوي وحبيبي يمكن أموت النهاردة ويمكن تموت النهاردة ويمكن نلقى الله في أقرب وقت وانت عارفين ان موت الفجأة من علامات السعد فنلحق نتوب في يوم من الأيام لقي الفضيل بن عياد رجلا غافلا عن طاعة الله فسأله قال له كم عمرك قال عمري ستون سنة قال سبحان الله فأنت منذ ستين سنة مقبر على الله يوشك أن تلقاه فقال إن لله وإن لها راجعون قال الفضيل هل تعلم معنى تلك الكلمة قال أَجَلْ أعلم أني ملك لله وأني إليه راجع فقال الفضيل يا هذا من علم أنه ملك لله وأنه إليه راجع فليعلم أنه بين يديه موقوف ومن علم أنه بين يديه موقوف فليعلم أنه بين يديه مسؤول ومن علم أنه بين يديه مسؤول الحيل Hamukallah. قال الحيلة يسيرة أن تتق الله فيما بقي يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقى قال جل في علا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات مهما كانت ذنوبك ارجع وطوب إلى ربنا اوعتي اسم رحمة ربنا اوعى تفكر في يوم من الأيام أن انت تقول ربنا مش يغفر لي مهما كانت ذنوبك يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك هتغفر لي يا رب غفرت لك على ما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 كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون وقال صلى الله عليه وسلم ما من عبد إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة كل واحد فينا ليه نقطة ضعف يا جماعة لكن اوعى تستسلم ارجع لربك سبحانه وتعالى قل له يا رب جاي لك أعني على ترك المعاصي أعني على ترك الدخان أعني على ترك المعاصي والفواحش والزنا والربا والخمر كل المعاصي يا رب أنا عايزك أنا محتاج لك أنا جاي لك يا رب ما من عبد إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة إن المؤمن خلق مفتنا تواباً نسياً لكن إذا ذكر ذكر هترجع لربنا سبحانه وتعالى إن للتوبة بابا عرض ما بين مصرعيه ما بين المشرق والمغرب لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يدها إمتى بالليل ليتوب مسيء النار ويبسط يده بالنار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها وعشان خطرك وعشان ربنا بيحبك وعشان ربنا عايزك وعشان ربنا بيحبك وبيحب لك الخير إن الله ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله يا مسلمين يا مسلمين يا عباد الله المولى عز وجل ينزل نزولا يليق بالجلال وكمال كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي على عبادي هل من تائب يدعوني فاست هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له هل من داع يدعوني فأجيبه هل هل إلى أن يطلع الصبح كل ليلة يا جماعة المولى عز وجل ينزل نزولا يليق بالجلال وكمال في يوم من الأيام في غزوة من غزوات حبيبنا صلى الله عليه وسلم لامرأة من الكافرات كانت في السبيل بتحث عن فلما لقيته أخرجت ثديها وألقمت هذا الطفل الرضيع ثديها فالطفل قاعد يرضع والمرأة بتبكي ودموعها نزلت على خد الطفل الصغير اللي بيرضع فالنبي بص كده بشفقه وقال أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار قالوا لا يا رسول الله قال فوالله لله أرحم بكم من رحمة هذه الأم بطفلها الرضيع أخوة وحبيبة أخت الفاضلة أهل وناس أباء وأمهات ربنا لي ميت رحمة أنزل رحمة واحدة في الكون كله في الدنيا كلها يتراحم بها العباد وفيما بينهم وبين بعض حتى إن لا ترفع حافرها عن وليدها خشية أن تؤذيها فإذا كان يوم القيامة رفعت الرحمة إلى مئة رحمة حتى يتطاول إبليس من كثرة الرحمات التي يراها ويظن أن رحمة الله ستسعه لسه الحد الآن مش هيسترجع له تعال نشوف مشهد من مشاهد الرحمة يوم وإيامة عشان تتمع في رحمة ربنا عشان ترجع لربنا عشان تتوب أنا مش هسيبك اللذ إلا لما التوب وأنا كمن هاتوب وكلنا نتوب ده النبي كان بيتوب وبيستغفر هو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ما تيجي نتوب ما تيجي نسميها ليلة التوابين ما تيجي نسميه يوم التوابين ما تيجي نبدأ صفحة جديدة اللي فات ارميه وراء ظهرك كان في يوم كنا في مسجد ودخل علينا واحد عنده حوالي 80 سنة فجي سلم علينا وبعدين قال هايزة وكلمة السلام عليكم رحمة الله وبركاته قال أخوك في الله فلان الفلاني عمري تمن سنوات هو عنده ثمانين سنة فالناس دي إزاي 8 سنوات قال لهم يا جماعة أنا ما تبتش إلى الله عز وجل لو بدأت أدعو إلى الله إلا من 8 سنوات ال 72 سنة اللي فاتوا أنا ما اتشرفش بيهم أبدا أنا ما اتشرفش إلا بالـ 8 سنوات اللي عرفت فيها ربي واللي رجعت فيها الربي سبحانه وتعالى يوم الإيامة يا جماعة في حديث الشفاعة حديث الطويل الجميل إن يوم الإيامة سبحان الله المولى عز وجل يقول ورحمة وسعت كل شيء يقول جل وعلا ورحمتي سبقت غضبي لما يوم الإيامة الناس وقف في أرض المحشر خمسين ألف سنة بلا طعام ولا شراب ويؤتى بجهنم لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه وقال يا رب سلم سلم في اليوم دوت الكل يطلب الشفاعة لكن سبحان الله كل الأنبياء يقولوا كلمة واحدة إلا النبي عليه السلام يقولوا إيه إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله كلهم يقولوا كده إلا النبي محمد ما تصل عليه صلى الله عليه وآله وسلم ورغم الغضب ده كل الأنبياء بتوصفه وتقول إنه لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله المولى عز وجل يقول ورحمتي غلبت غضبي ورحمتي وسعت كل شيء ورحمتي سبقت غضبي سبحان الله ويجعل ميت رحمة حتى أنه يأذن لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يأذن له 8 شفاعات بعدين أنا بنتكلم عنها ويأذن لكل نبي بشفاعة عز الغضب يا جماعة عشان تعرفوا رحمة ربنا هو الودود سبحانه وتعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم آمنتم يؤذن لكل نبي بشفاعة ولكل ملك بشفاعة ولكل مؤمن بشفاعة ثم يقول جل وعلا كما في الصحيحين شفع الأنبياء وشفع الملائكة وشفع المؤمنون وباقية شفاعة أرحب الرحمين والله دنص الحديث وبقيت الشفاعة أرحم الرحمين فيقبض جل على قبضة من النار أي من أهل النار فيلقيهم في نهر على مدخل الجنة يقال له نهر الحياة فيدخلون وقدمتحشوا صاروا فحما فيخرجون كأنهم اللؤلؤ المنضود وفي رقابهم الخواتيم فإذا دخلوا الجنة قال أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن من النار دخلوا الجنة بغير عمل عملوا ولا خير قدموا بعد كل دوت لسه مش عايز تتوب أبوس إيدك الحق وتوب. أبو سيدك ممكن تكون آخر ليلة في عمري أو في عمرك ممكن تكون هي دي الساعة اللي هنلقا فيها ربنا سبحانه وتعالى لما نلقى الله على توبة حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول ومن مات على شيء بعث عليه تبع يوم الايام الصفحة فضية بيضاء ما ولا زنب ولا معصية تؤب بالإدن ربنا ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان ينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار فاتقض النار ولو بشق طمرة توبوا إلى الله جميعا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون أبوسئتكم عايزين نرجع لربنا بالله عليكم عايزين مرة تانية نكتر من الصلاة ونكتر من العبادة ومن الصيام ومن ذكر الله ومن القرآن ومن الصلاة على سيد الأنام صلى الله عليه وسلم عايزين نقرب من بعض ونحب بعض ونوصي بعض الطاعة ربنا ونذكر بعض بالله، عايزين نصلي التراويح، عايزين نخلص لله، عايزين نختم القرآن، عايزين نعمل خير كبير قوي، إن شاء الله أخويا وحبيبي، الوقت بيجري بينا في لكن كان أول منتج لازم نقطعه، عشان دي أهم ليلة أول ليلة في رمضان، فإذا صحت البدايات صحت النهايات، ومن كان له بداية مشرقة، من كان له بداية محرقة كان له نهاية مشرقة، ابدأ، ومن النهاردة قطع كل صلة بمعصية أو بالبعد عن الله، كان معنوان النهاردة تسويف التوبة عايزة نقاطها المنتج ده جزاكم الله خيانا على الحسن الاستماع سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى الله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مش كل شيء لشطون من غير كسل